وَمِنْ آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللنا رواكد على ظهره إن فيه الريح فيضمج غوافد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوضع أغلقهن بما, بما كتبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في ما لهم من فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَضْفَرُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبائر الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم والذين استجابوا لربهم واقاموا صلاه وامرهم شورى بينهم وأمر لَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ يَقُولُونَ والذين لا يصعبهم في دم يوم تطهر وجزا اسيئه سيئه مثلها وجزا اسيئه سيئه, سيئة مَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ مَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تَقَرَّبَ عَبْدُهُ لِي فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ وَلَمَنْ تَقَرَّبَ عَبْدُهُ لِي فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّ الْمَسْبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يظلم النات ويبغون في الأرض بغير الحق إنما استبيه على الذين يظلمون النات ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ هَدَاهُ وَالَّذِينَ يَهْدُونَ كَمَا هُمْ مُهْتَدُونَ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَدِيدٍ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رأوا I'm happy